بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصل الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس التاسع والعشرون من مجالس سمع كتاب اللول المجنون في سيرة النبي المأمون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى ابن راشد العازمي يقرأه عليكم عمرو البصطي يقول إشاعة مقتل الرسول صلى الله عليه وسلم وتأثير ذلك على الصحابة فلما قتل ابن قمئة مصعب بن عمير وكان مصعب يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لب سلامته فظن أنه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إلى قريش وهو يقول قتلت محمدا وصرخ الشيطان بصوت عار ألا إن محمدا قد قتل فلما سمع المسلمون ذلك عظم الأمر عليهم وطاشت احلامهم عن انفسهم واصبحوا حيارى لا يدرون ماذا يصنعون فصاروا ثلاث فرق الفرقة الأولى لاذت بالفرار وتركت ساحة المعركة فلم تردهم إلا حيطان المدينة وكان الفارون لا يلوون على شيء فمنهم من انطلق إلى فوق الجبل إلى قريب من المهراس في الشعب ومنهم من استمر في الهزيمة فما رجعوا إلا بعد انقضاء القتال وهؤلاء قليلون كان من جملة من انهزم عثمان بن عفان والحارث بن حاطب بن غزية وسعد وعقبة بن عثمان ورفاعة بن معلى وخارجه بن عمرو وأوس بن قيضي وهؤلاء نزل فيهم قوله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم عفى عما وقع منكم من ضعف ومن نزاع ومن عصيان وعفى كذلك عما وقع منكم من فرار وانقلاب وارتزاد عف عنكم فضلا منه ومنة وتجاوز عن فيكم البشري الذي لم تصاحبه نية سيئة ولا إصرار على الخطية عفى عنكم لأنكم تخطئون وتضعفون في دائرة الإيمان بالله والاستسلام له. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عثمان ابن موهب قال جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود قالوا هؤلاء قريش قال من الشيخ قال ابن عمر فأتو فقال إني سألك عن شيء أتحدثني قال أنشدك بحرمة هذا البيت أتعلم أن, عثمان فر أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم وحد فقال ابن عمر رضي الله عنه أما فراره يوم وحد فأشهد أن الله عفع الفرقة الثانية أما الفرقة الثانية فصاروا حيار لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل فصار غاية الواحد منهم أن يذب عن نفسه أو يستمر على بصيرته في القتال إلى أن يقتلوا هم أكثر الصحابة ثم تراجعت هذه الفرقة الثانية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا لما عرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي قصة أنس ابن النضر رضي الله عنه فمر أنس ابن النضر رضي الله عنه عم أنس ابن مالك رضي الله عنه على بعض الصحابة ممن أذهلتهم الشائعة ويقد الرسول صلى الله عليه وسلم وألقى بسلاحهم فقال ما يجليسكم قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فماذا تصنعون بالحياة بعد؟ قوموا فموتوا على ممات ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رضي الله عنه اللهم إني اعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ رضي الله عنه منهزما فقال أين يا أبا عمرو؟ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النظر إني أجد ريحها دون أحد ثم أخذ يقاتل المشركين حتى قتل رضي الله عنه قال سعد بن معاذ رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم بعد المعركة فما استعطوا يا رسول الله أن أصنع ما صنع ألس بن النضر فوجد في جسده بغضع وثمانون ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم وقد مثل به المشركون فما عرفه الا اخته ببنانه وكان حسن البنان قال انس بن مالك رضي الله عنه كنا نرى ان هذه الايه نزلت فيه وفي اشباهه ويقوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فوائد الحديث قال الحافظ الفاتح وفي قصة بن نظر رضي الله عنه من الفوائد واحد جواز بذل للنفس في الجهاد اثنان وفيه فضل الوفاء بالعهد لأن أنسا عهد الله بقوله لئن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال مع قريش بعد بدر لا يرين الله ما اصنع ولو شق على النفس حتى يصل إلى هلا إهلاكها ثلاثة وأنا طلب الشهادة في الجهاد لا يتناوله النهي عن الإلقاء الى التهلكه أربعة وفيه فضيلة ظاهرة لأنس من النظر رضي الله عنه وما كان عليه من صحة الإيمان وكثرة التوقي والتوضع وقوة اليقين الفرقة الثالثة وأما الفرقة الثالثة فهم الذين ثبتوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في ساحة المعركة ثبات الجبال الرسيات ولم يفارق مكانه قال المغداد بن عامر رضي الله عنه فوالذي بعثه بالحق ما زالت قدمه شبرا واحدا عن موقفه وإنه لفي وجه العدو اخرج الامام احمد في مسنده بسند صحيح عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال كنا اذا احمر الباس ولقي القوم القوم التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون منا احد ادنى الى القوم منه فلما كشف المسلمون اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يناديهم الي عباد الله الي عباد الله انا رسول الله فعرف المشركون صوته صلى الله عليه وسلم فكروا عليه وهاجموه ومالوا اليه بثقلهم ولم يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم حينئذ إلا عشر رجلا من الأنصار وفيهم طرحة بن عبيد الله رضي الله عنه وقيل بل سبعة من الأنصار ورجلان من قريش وعند ابن سعد في طبقاته قال وثبت معه صلى الله عليه وسلم عصابة من أصحابه عشر رجلا سبعة من المهاجرين فيهم أبو بكر رضي الله عنه وسبعة من الأنصار مقتل السبعة من الأنصار روى الإمام مسلم في صحيحه وابن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم عوض في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش ورجلين من قريش فلما رهقوه, فلما رهقوه قال صلى الله عليه وسلم من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم رهقوه أيضا فقال صلى الله عليه وسلم من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل فلم يزر كذلك حتى قتل السبعة فقال صلى الله عليه وسلم لصاحبيه ما أنصفنا أصحابنا وأخرج النساء في السنن الكبرى والبيهقي في الدلائل بسند جيد عن شفر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد وولى الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية في عشر رجل من الأنصار وفيهم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فأدركه المشركون فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من للقوم؟ فقال طلحة انا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما انت فقال رجل من الانصار انا يا رسول الله فقال انت فقاتل حتى قتل ثم التفت صلى الله عليه وسلم فاذا بالمشركين. فقال من للقوم؟ قال طلحة انا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم كما أنت. قال رجل من الأنصار انا فقال أنت. فقال حتى قُتِل. ثم لم يسلي يقول ذلك ويخرج إليه رجل من الأنصار فيقاتل قتال من قبله حتى يقتل. حتى بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله. وكان آخر من قتل من هؤلاء إلى أن صار عومار تُبن زياد بن السكان رضي الله عنه. فقال حتى أثبتت الجراحة. فقال صلى الله عليه وسلم أدره مني. فأدنوه منه فوسده قدمه فمات وخده على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الجراح ولم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اقتل هؤلاء أنصار غير طلحة ابن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما فشد المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم فضربوه ابن أبي وقاص بالحجارة فوقع صلى الله عليه وسلم لشقه واصيبت شفته السفلى فجرحها وكسر ضباعيته اليمنى وكسرت البيضة على راسه صلى الله عليه وسلم وتقدم عبد الله بن شهاب الزهري فشجه في جبهته صلى الله عليه وسلم واتى ابن قمي اتى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف وضربه على منكبه الايمن ضربة شديدة شك الرسول صلى الله عليه وسلم لأجلها أكثر من شهر ثم ضربه على وجنته وقال خذها وأنا ابن قمئة فدخلت حلقات من حلق المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أقماك الله عز وجل وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع هؤلاء المشركين فسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق قد حفرها ليقع فيها المسلمون فجحشت ركبته صلى الله عليه وسلم فأخذ عريق ابن أبي طالب رضي الله عنه بيده ورفعه حتى استوى قائما روى الإمام البخاري في الصحيح والطحاوي في شرح مشكل الآثار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله وهشموا عليه البيضة وكسروا رباعيته صلى الله عليه وسلم استجابة الله تعالى دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم وقال استجاب الله تعالى دعوه نبيه صلى الله عليه وسلم في ابن قمئة فإنه لما انصرف من ذلك اليوم إلى أهله خرج إلى غنمه فوجدها على ذروه جبل فسلط الله عليه تيسا فلم يزل ينطحه حتى قطعه وفي رواية فشد عليه التيس فنطحه نطحة أرداه من شاهق الجبل فتقطع ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عطبة ابن أبي وقاص فقال اللهم لا تحل عليه الحول حتى يموت كافرا فما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار وأخرج البهيق في الدلائل وابن إسحاق في سيرة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يقول والله ما حرصت على قتل رجل قط كعرص على قتل عزبة بن أبي وقاص وإن كان ما علمته لسيء الخلق مبغضا في قومه دفاع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان هدف المشركين قتل الرسول صلى الله عليه وسلم وكان هدف المشركين قتل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن طلحة ابن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قاما ببطولة نادرة وقاتلا ببسالة منقطعة النظير حتى لم يتركا وهما اثنان سبيلا إلى المشركين لتحقيق هدفهم فعندما تجمع المشركون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل النفر من الأنصار دونه صلى الله عليه وسلم بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من للقوم فقال طلحة أنا فقاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه فقال حس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون وفي روايه أخرى في فضائل الصحابة بسند صحيح عن, عن موسى بن قال أن طلحة رضي الله عنه ضربت كفه يوم أحد فقال حس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وانت حي في الدنيا وأخرج الإمام البخاري في صحيح عن قيس أنه قال رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند صحيح عن موسى بن طلحه قال جرح طلحه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وعشرين جراحة دفاع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فكان, فكان من أشد المقاتلين يوم أحد كما ذكرنا وكان بمن ثبت مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوما هزم الناس روى الإمام البخاري في صحيحه روى الإمام البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال نفر لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته رضي الله عنه يوم أحد فقال ارمي في ذاك أبي وأمي صلى الله عليه وسلم نزول الملائكة في هذه اللحظات الحارجة أنزل الله سبحانه وتعالى ملائكته لحماية نبيه صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الشيخان في صحيحه مع سيد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما, عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد زاد مسلم في روايته عنه رضي الله عنه يعني جبريل وميكائل عليهما السلام قلت نزلت الملائكة لهماية الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تقاتل الملائكة إلا في غزوة بدر الكبرى قال ابن عباس رضي الله عنهما لم تقاتل الملائكة في يوم سوى يوم بدر وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومددا لا يضربون عودة الصحابة حول الرسول صلى الله عليه وسلم واستماتتهم في الدفاع عنه وما كاد الصحابه الذين يقاتلون المشركين يسمعون صوت الرسول صلى الله عليه وسلم يناديهم الي عباد الله الي عباد الله حتى اقبلوا اليه وقد كثر فيهم الجراح فارتمع اليه عصابه من اصحابه أربعة عشر رجلا سبعه من المهاجرين وسبعه من الأنصار منهم ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابو عبيده بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وابو طلحه الانصاري والحارث بن السما ومالك ابن سينان والد أبي سعيد الخدري وابو دجانة وأم عمارة نسيبة بنت كعب رضي الله عنهم أجمعين دفعوا أبي دجانة رضي الله عنه عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ هؤلاء الصحابة يدفع المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما أتوا من قوة مع كثرة الجراح التي فيهم فقام أبو دجانت رضي الله عنه وتظوس نفسه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع النبل في ظهره وهو منحني على النبي صلى الله عليه وسلم حتى امتلأ ظهره سهاما وهو لا يتحرك غاضب مبال ما أصابه في سبيل الله دفاع أبو طلحة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينما استمات في الدفاع عن رسول صلى الله عليه وسلم أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه فقد أخرج الشيخان في صحيحين عن انس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد ان إنهازم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفه له وكان أبو طلحة رجلا راميا شديدا نزع كسر يومئذ قوسين أو ثلاثه وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول صلى الله عليه وسلم انترها لأبي طلحة قال ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة بأبي أنت وامي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم نحر دون نحرك اخرج الامام احمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم على من فئة. وفي رواية أخرى في بسند صحيح عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت ابي طلحتى اشد على المشركين من فئه وفي روايه اخرى في المسنده بسند صحيح على انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت ابي طلحتى في الجيش خير من فئه قال وكان يجث بين يديه في الحرب ثم ينثر كنانته ويقول وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء دفاع سهل بن حنيف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم سهل بن حنيف رضي الله عنه فإنه ثبت مع رسول صلى الله عليه وسلم حين كشف الناس وبايع يومئذ على الموت وجعل ينضح يومئذ بالنبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نبلوا سهلا فإنه سهل دفاع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حتى أصيب فامه يومئذ فهتم وجرح إحدى وعشرين جذعاتا وجرح في رجليه فكان يعرج منها. نفع مالك بن سنان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدر رضي الله عنهما فإنهم تصدموا الرسول صلى الله عليه وسلم من وزنته الشريفة صلى الله عليه وسلم حتى أنقاه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مده فقال والله لا مده أبدا. ثم أدبر فقاتل فقال صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى من خالط دمي دمه فلينظر إلى مالك بن سنان وفي رواية ابن إسحاق في السيره قال صلى الله عليه وسلم من مس دمي دمه لم تصبه النار بطولة نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وقاتلت أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله عنها قال ابن سعد في طبقاته شهدت أم عمارة أم عمارة بنت كعب أحدى مع زوجها غزية بن عمرو وابنيها وخرجت تسقي ومعها شن الله وكانت تقاتل يومئذ أشد القتال وأبلت بلاء حسنا وإنها لحاجزة ثأبها على وسطها حتى جريحت 12 جرحا وكان قد ضربها ابن قمئة قبحه الله ضربة على عاتقها وكان أعظم جراحها فداوته سنة وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة فقالت أدع الله أن نرافقك في الجنة فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة فقال تغضي الله عنها ما أبالي ما أصابني من الدنيا قال الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى وإن الإنسان لا يذهش من هذه الشجاعات التي لا نكاد نجد لها مثالا في تاريخ الدنيا وإن لهذه السيدة البطلة لتاريخا حافلا في باب الجهاد في الإسلام وشير كذلك باعت رضوان وأبلت أن حسنا في حروب الردة جهاد النساء ولقد ضرب النساء الصحابة رضي الله عنهن أرعى الأمثلة في غزوة أحد العظيمة فكنا يسقين العطشة ويدوين الجرحة وقد أخرج الشيخان في صحيح عيمة عن أنسى رضي الله عنه قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر الصديق وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خادما سوقهما تنقلان القيرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيآن فتفرغانه في أفواه القوم جهاد أم سليط رضي الله عنها ومنهن أم سليط وهي والدة أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما كانت زوجا لأبي سليط فمات عنا قبل شجرة فتزوجها مالك بن سينان الخدري فوالدت له أبا سعيد فقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح عن فعلبة ابن أبي مالك قال إن عمر بن الخطاب رضي الله, عنها رضي الله عنه قسم مروطا بين النساء من نساء المدينة فبقي مرط جيد فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعطي, هذه أعطي هذا ابنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون أم كلثوم بنت علي فقال عمر أم سليط أحق وأم صليط من نساء الأنصار من, من بيع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد وأخرج الإمام مسلم في صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى قال الإمام النوي وفي هذا الحديث جواز خروج النساء في الغزو والانتفاع بهن في السقي والمداوات ونحوهما وهذه المداوات لمحارمهن وأزواجهن وما كأن منها لغيرهم لا يكون فيه مستبشرة إلا في موضع الحاجة قال الدكتور محمد أبو شهبة فالإسلام يبيح للمرأة المشاركة في الجهاد ولكن بشرط التدين والتصون والتعفف وعدم الابتذال والوقوع في المآثم وإلا كان ضررها أكثر من نفعها وإفسادها أكثر من إصلاحها انحياز الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه نحو الجبل وبعد أن تمكن الصحابة رضي الله عنهم الذين رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صد هجمات المشركين استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشق الطريق إلى باقية المسلمين فأقبل إليهم فكان أول من عرفه بعد انتشار شائعات قتله كعبون مالك رضي الله عنه قال عرفت عينيه الشريفتين تتلألآن من تحت المغفر فنادى بأعلى صوته يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصمت وذلك لألا يعرف المشركون مكانه إلا هن هذا الصوت بلغ إلى اذان المسلمين فلا ذا إليه المسلمون حتى تجمع حوله حوالي ثلاثين رجلا من الصحابة فلما رأوه حيا بين أظهرهم فرحوا حتى كأنه لم يصيبهم ما أصابهم وهان عليهم ما فاتهم من القوم بعد ظهوره صلى الله عليه وسلم عليهم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن ينحزوا نحو جبل احد وعندما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يشق الطريق إلى شعب الجبل ومعه أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص والحارث بن الصمة وكعب بن مالك وابو دجان وسهل بن حنيف وغيرهم سعى المشركون إلى عرقلة انسحابه صلى الله عليه وسلم بالمسلمين واشتدوا في هجومهم لعرقلة الانسحاب إلا أنهم فاشلوا أمام, أمام بسالة ليوث المسلمين وهكذا انهزم المشركون وفشلت محاولاتهم وفشلت محاولاتهم أمام بثالة المسلمين. صعود الرسول صلى الله عليه وسلم الصخرة. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلو الصخرة التي في الشعب فلما ذهب لينهض لم يستطع لأنه صلى الله عليه وسلم كان بدنا وظاهر بين درعين وأصابه الضعف لكثره ما نزف دما من جضحه فبرك طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه تحته فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره حتى جلس على الصخرة فقال صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة أي أنه فعل شيئا استوجب به الجنة حين صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع مقتل أبي بن خلف لعنه الله فلما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول أين محمد لا نجوت فقال القوم فقال القوم يا رسول الله أيعطف عليه رجل منا فقال صلى الله عليه وسلم دعوه وفي رواية ابن سعد في طبقاته فاعترضه رجال من المؤمنين ليقتلوه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استأخروا, استأخروا فخلوا سبيله فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة رضي الله عنه فلما أخذها صلى الله عليه وسلم انتفض بها انتفاضة تطير عنه أصحابه تطير الشعراء عن ظهر البعيد انتفض ثم استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنه في ترقوته من خرجة بين سابغة الدرع والبيضة تدهده منه تدهدها منه أي من الطعنة عن فرسه مرارا وجعل يخور كما يخور الثور فلما رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقه خدشا غير كبير قال قتلني والله محمد فقال له ذهب والله فؤادك والله إن بك من بأس قال إنه قد كان قال لي بمكة أنا أقتلك فوالله لو بصق علي لقتلني وقصة ذلك أن أبي بن خلف كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فيقول يا محمد إن عندي فرسا أعرفه كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليه فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله وما تعدو الله بسرف وهم راجعون إلى مكة أخرج الشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله عز وجل قال الإمام النوي قوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله احتراز ممن يقتله في حد أو قصاص لأن من يقتله في سبيل الله كان قاصدا قتله وأخرج الإمام أحمد في مسنده والطحوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الرجل قتل نبيا أو قتله نبي وإمام ضلالة وممثل من الممثلين آخر هجوم قام به المشركون، ولما استقر الرسول صلى الله عليه وسلم في الشعب قام المشركون بآخر هجوم حا بآخر هجوم حاولوا فيه النيل من المسلمين، إلا أن المسلمين رموهم بالحجارة وقاتلوهم حتى فشل وارتدوا على أعابهم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعب معه أولئك النفر من أصحابه إذا علت عالية من خير قريش للجبل. يقودهم أبو سفيان وخالد بن الوليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلون اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض ثم ندب أصحابه رضي الله عنهم فتصدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رهض من المهاجرين فقتلوهم ورموهم بالحجارة حتى أهبطوهم من الجبل تغشية النعاس للمؤمنين ثم أنزل الله تعالى النعاس أمنة منه على المسلمين حين اشتد عليهم الخوف فما منهم أحد إلا وهو نائم وفي ذلك يقول الله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي طلحة الأنصري رضي الله عنه قال كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي برارة يسقط وآخذه ويسقط فآخذه وروا الإمام المسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد هزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثة من النعاس وأخرج الترمذي والحاكم وساد صحيح عن أبي طلحة رضي الله عنه قال رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس فذلك قوله عز وجل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم قال الحفظ ابن كثير والمقصود أن أحدا وقع فيها أشياء مما وقع في بدل منها حصول النعاس حال التحام الحرب وهذا لن على طمأنينة القلوب من الله وتأييده وتمام توكلها على خالقها وبارئها وقال ابن القيم والنعاس في الحرب وعند الخوف دارين على الأمن وهو من الله وفي الصلاة ومجالس الذكر والعلم من الشيطان حال المنافقين واما المنافقون فلم يكن لهم هم إلا انفسهم الا انفسهم اجبل القوم وارعنهم واخذلهم للحق فأنزل الله تعالى فيهم ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاه يغشى طائفه منكم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 فالله عليم بذات الصدور مداوات جراح الرسول صلى الله عليه وسلم فلما هدى الأمر أخذ الصاحبة رضي الله عنه مداوونة جراح الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أخرج ابن حبان في صحيح سند قوي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال أما الرسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأتى المهراسة وآتاه بماء في دقته فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشرب منه فوجد له ريحا فعافه فغسل به الدم الذي في وجهه وهو يقول صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على من دمى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءت فاطمة بنت رسول صلى الله عليه وسلم وأخذت تداوي جراح الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الطبراني عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال لما كان يوم احد وانصرف المشركون خراجا ليساويوا الصحابه يعينونهم فكانت فاطمه في من خرج فلما رات النبي صلى الله عليه وسلم اعتنقته وجعلت تغسل جراحاته بالماء فيزداد الدم واخرج الشيخان في صحيحيهما عن علي بن سعد رضي الله عنه قال وكان فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسكب عليها الماء بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذ قطعة من حصير فأحرقته حتى صار رمادا ثم ألصقت بالجروح فاستمسك الدم وأخرج الإمام مصرم في صحيح عن أنس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم عهدٍ وشج في رأسه فجعل يسلط الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء فوائد الحديث قال حفظ الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد واحد جواز التداوي اثنان وأن الأنبياء قد يصابون ببعض العوارض الدنيوية من الآلام والأسقام ليعظم لهم بذلك الأجر وتزداد درجاتهم رفعة وليتأسى بهم أتباعهم في الصبر على المكاره والعاقبة للمتقين ثلاثة وفيه مباشرة المرأة لأبيها وكذلك لغيره من ذوي محارمها ومداواتها لأمراضهم تشويه شهداء المسلمين فلما رأى المشركون أنهم لن يصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة آثروا الانسحاب ولم يكونوا يعرفوا ما مصير الرسول صلى الله عليه وسلم هل قتل أم لا فأخذوا يتهيأون للرجوع إلى مكة وأخذ بعضهم من الرجال والنساء يمثلون بقدر المسلمون يقطعون الآذان والأنوف والفروج ويبقرون البطون وبقرت هندو بنت عطبة عن كبد حمزة رضي الله عنه فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فألقتها وكانت قد نذرت إن قدرت على حمزة لتأكلن من كبده ولم يترك المشركون قتيلا من المسلمين إلا مثلوا به إلا حنظلة ابن أبي عامر غسيل الملائكة فترك بسبب والده الفاسق كان مع المشركين وإمن مثل به يومئذ عبد الله بن عمرو بن حرام وارد جابر رضي الله عنه رضي الله عنهما فجدعوا أنفه وأذنه وإمن مثل بها أيضا عبد الله بن جحش رضي الله عنه قطعوا أنفه أنفه وأذنيه إلا أنهم لم يبقروا بطنه رضي الله عنه شماتة أبي سفيان بعد نهاية المعركة فلما أراد المشركون أن يصرف أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى المسلمين في القوم محمد ثلاث مرات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه ثم قال في القوم ابن أبي قحافة ثلاث مرات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه ثم قال في القوم ابن الخطاب ثلاث مرات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه ثم رجع أبو سفيان إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا فلو كانوا أحياء لاجابوا فلم يملك عمر نفسه فقال كذبت يا عدو الله ابقى الله عليك ما يخزيك فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر والأيام دول والحرب سجال فقال له عمر لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار ثم أخذ أبو سفيان يرتجز أعله بل أعله بل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه قالوا ما نقول قال قولوا الله على وأجل فقال عمر الله على وأجل قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه قالوا ما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولا لكم فقال عمر رضي الله عنه الله مولانا ولا مولا لكم فوائد الحديث قال الحافظ الفتحي وفي هذا الحديث من الفوائد واحد منزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصيتهما به بحيث كان أعداؤه لا يعرفون بذلك غيرهما اذ لم يسأل أبو سفيان عن غيرهما اثنان وأنه ينبغي للمريء أن يتذكر نعمة الله واعترف بالتقصير عن أداء شكرها ثلاثة وفيه شؤم ارتكاب المعصية وأنه يعم ضرره من لم يقع منه كما قال تعالى وتقوى فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أربعة وفيه أن من أثر دنياه أضر بأمر آخرته ولم تحصل له دنيا واستفيد من هذه الكائنات أخذ الصحابة الحاضر من العود إلى مثلها والمبالغة في الطاعة والتحرض من العدو الذي كانوا الذين كانوا يصرون أنهم منهم وليسوا منهم وإلى ذلك أشار الله سبحانه بقوله وتلك الأيام تداولها بين الناس إلى قوله تعالى و يمحص الله الذين آمنوا و الكافرين وقال سبحانه وتعالى ما كان الله ليدار المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يمز الخبيث من الطيب مواعدة التلاقي, مواعدة التلاقي في بدر ولما صرف أبو سفيان ومن معه نادى في المسلمين إن موعدكم بدر على رأس الحول حيث قتلتم أصحابنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قل نعم إن شاء الله وبيننا وبينك موعد فافترق الناس على ذلك التأكد من موقف المشركين فلما ذهب المشركون بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له اخرج في اثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة وان ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة والذي نفس بيده لين أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لا اناجزنهم قال علي رضي الله عنه فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة فجاء علي رضي الله عنه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من صرفهم إلى مكة تفقد المسلمين قتلاهم وجرحاهم ولما انصرف قريش إلى مكة طابت أنفس المسلمين لذهابهم وانتشروا يتفقدون قتلاهم وجرحاهم فكان من بين الجلح سعد بن ربيع رضي الله عنه ومات من ساعته ووجد من بين الجرحة الأصيري رضي الله عنه فلم يلبث أن مات ومن بين القتسة عبد الله بن جحش رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنه وعمر بن جاموه رضي الله عنه ومصع بن عمير رضي الله عنه ومخيريقون اليهودي رضي الله عنه وغيرهم الرسول صلى الله عليه وسلم يبحث عن عمه حمزة رضي الله عنه وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس عمه حمزة رضي الله عنه فراه وقد بثل به فجودع أنفه وأذناه فقال صلى الله عليه وسلم لولا أن ترجع صفية لتركته حتى يحشره الله عز وجل من بطون الطير والسباع وجاءت صفية رضي الله عنها تريد أن تنظر إلى أخيها حمزة رضي الله عنه فآم الرسول الله صلى الله عليه وسلم ابنها الزبير رضي الله عنه أن اصلفها فقد أخرج الحاكم عالب بن عباس رضي الله عنهما قال لما قتل حمزة رضي الله عنه أقبلت صفيه تطلبه لا تدري ما صنع فلقيت عليا والزبير رضي الله عنهما فقال علي للزبير أذكر لأمك وقال الزبير العلي لا أذكر أنت لعمتك قالت ما فعل حمزة فأرى ياها أنهما لا يدريان فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إني أخاف على عقلها فوضع يده على صدرها ودعا فاسترجعت وبكت وأخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو يعلى في مسنده بسند حسن عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال أخبرني أبي الزبير أنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كانت أن تشرف على القتل قال فكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم فقال صلى الله عليه وسلم المرأة المرأة قال الزبير فتوسمت انها أم صفية قال فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتل قال فلدمت في صدري وكانت امرأة جلدة قالت إليك لا ارضى لك قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك قال فوقفت وأخرج الثوبين معها فقالت هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة فقد بلغني مقتله فكفنه فيهما قال الزبير رضي الله عنه فإذا إلى جنب حمزة رجل من الأنصار قتل قد فعل به كما فعل بحمزة فوجدنا غضاضة وحياء أن يكفن حمزة في ثوبين والأنصار لا كفن فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته